أحسن الله اليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين تكررت الأسئلة في حكم أداء العمرة بعد العمرة يعني بعد عمرة الحج هل يستطيع ان يأتي بعمرة إذا أدى عمرة الحج إذا أدى عمرة الحج إن كان معه سعه من الوقت وليس في ال المطاف زحام، فإنه يعبد الله بعبادة الطواف، يطوف سبعة أشواط ويصلي ركعتين، ويصلي ركعتين، ويكتفي بهذه العمره إلى اليوم الثامن من ذي الحجة، فيلبي بالحج ويؤدي مناسك الحج، وإذا كرمه الله سبحانه وتعالى ب. المجيء في سفرة قادمة يعتمر نعم الله ليكم يقول أريد أن أحج على أمي فماذا أفعل إذا أراد أن يحج عن أمه فهذا من البر بوالدتها لكن الحج عن الغير يكون في حالتين إما أن يكون من يحج عنه ميتا أو يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه فإذا كانت أمه السائل ممن ينطبق عليها ذلك فإنه يحج عنها وايضا بشرط أن يكون قد حج عن نفسه والطريقه أنه إذا وصل إلى الميقات يعقد النية في حجه عن والدته ويقول في إهلاله لبيك اللهم حجا عن والدته وإذا ذهب إلى مكة وطاف وسعى لا يقول شيئا لا يقول نويت هذا الطواف عن والدتي وإنما نيته الأولى في الميقات تشمل كل الأعمال نعم صلى الله عليكم يقول قوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج متى يبدأ هذا المعنى هل إذا دخلت أشهر الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال أم عند إحرامه الآية واضحة فمن فرض فيهن الحج فمن فرض فيهن الحج فإذا فرض الإنسان الحج أي نوى ودخل في النسك يلتزم هذا الذي وجه إليه في الآية الكريمة فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج الرفث الجماع ومقدماته والفسوق يتناول كل مخالفة وكل معصية والجدال أي الذي فيه لجج وفيه خصومات وفيه منازعات وفيه رفع أصوات ونحو ذلك نعم صلى الله عليكم يقول ما حكم عمره المرأة الكبيرة التي جاءت بدون محرم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مع غير ذي محرم لا يحل هذا أمر محرم سواء كانت كبيرة أو صغيرة لا يحل لها أن تسافر مع غير ذي محرم وإذا كانت لا, لا يوجد لها محرم أو محرمها يرفض أن يسافر معها فهي في حكم غير المستطيع. والله جل وعلا قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا والمرأة إذا حجت بغير محرم إذا قامت بأركان الحج وشروطه وشروطه واجباته ووفت هذه الأعمال يكون حجها صحيحا لكنها آثمة وعاصية ومخالفة بسفرها بدون محرم نعم أحسن الله إليكم يقول هل اشترت تشترت الطهارة في الطواف طهر الصوم نعم الطهارة شرط الطهارة شرط في صحة الطواف نعم أحسن الله إليكم يقول بما تنصحونني بالحصول على اليقين في استجابة الدعاء بعرفه. عليك أن تعتني يوم عرفة وكل وقت عندما تدعو الله سبحانه وتعالى أن تلتزم باداب الدعاء وشروطه وضوابطه التي دل عليها القرآن ودل عليها هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وهذا جانب من الأهمية بمكان وكثير من الناس يغفله كثير من الناس يغفله فالعناية باداب الدعاء وشروط الدعاء وضوابط الدعاء والتأدب باداب النبي عليه الصلاة والسلام والحذر من الاعتداء في الدعاء ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين يحرص أن يكون من هؤلاء المحسنين وهذه الآية تناولت جملة عظيمة من آداب الدعاء التي ينبغي أن يحافظ عليها المسلم ومن ذلك الحذر من الاعتداء في الدعاء يعني بعض الناس إما لجهله أو قلة علمه تجده يعتدي في دعاءه يعتدي في دعاه وربما ياتي بدعوات او أو توسلات محرمه او كلمات بدعيه وربما بعضهم حتى كلمات شركية والعياذ بالله تقع من بعضهم حتى في يوم عرفه فكيف يريد الاجابه وقد اغلقها بالبدع والشركيات والضلالات التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان فالشاهد أن العنايه بهذا الجانب يرجى معه بإذن الله سبحانه وتعالى بالإجابة وقد قال عليه الصلاة والسلام ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة فإن الله لا يستجيب من قلب, من قلب غافل نعم أحسن الله عليكم يقول هل يجوز للشخص أن يغتسل من حمامات المسجد ثم يلبس ملابسه العادية حتى إذا وصل الفندق لبس الإحرام لا حرج لا حرج أن يغتسل من أي مكان هو ان يغتسل فيه سواء في الحمام الذي في الفندق أو الحمام الذي في المسجد أو الحمامات التي في مسجد الميقات وهي مهيئة تهيئة جميلة وجيده نسترى الله عز وجل أن يجزي ولا تأمرنا خير الجزاء على جهود عظيمة وأعمال كبيرة يقومون بها في خدمة حجاج بيت الله الحرام نعم أحسن الله لكم يقول هل يجوز ربط الرداء برباط السروال أو الحزام علما أن فيه الخيط هل هل يجوز ربط الرداء برباط السروال أو الحزام علما بأن فيه خيط استعمال حزام أو حذاء أو ساعة أو غير ذلك فيه خياطة لا يؤثر وقد عرفنا سابقا أن النهي عن لبس المخيط أي ما كان على هيئة إما فنيلة أو قميص أو سروال أو شراب أو نحو ذلك أما حزام في خيط أو حذاء في خيط أو ساعة فيها خيط هذا كله لا يؤثر نعم أحسن الله عليكم يقول هل ساحة المسجد لها حكم المسجد؟ نعم ساحة المسجد هي جزء من المسجد ولها حكم المسجد لا تجلس فيها الحائض ومن دخل إلى الساحة ورادا يجلس يصلي تحية المسجد كل الأحكام تشملها أحسن الله عليكم يقول بعض الناس يرى الصلاة في الروضة لا بد منها رغم الإزدحام هذا غير صحيح هذا غير صحيح والروضة بقعة فاضلة ومكان ورد فيه فضل في قوله عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنة أما أن يقال لا بد فهذا الإنزام ليس عليه دليل نعم يسأل عن حكم وضع المصحف على الأرض المصحف معظم ومحترم هو كلام الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يعتنى به في وضعه وطريقة وضعه لا يلقى القاء ولا يوضع على الأرض ولا يمر الإنسان من فوقه ولا يضعه عند قدمه أو نحو ذلك هذه كلها مما يتنافى مع تعظيم كلام الله سبحانه وتعالى نعم. الله ليكم يقول هل يجوز للمحرم استعمال دواء وهو معجون فيه رائحة على جسمه إذا كان الدواء فيها طيب ويعتبر طيبا أما مجرد في رائحة جيدة أو نحو ذلك ولا يعد من الطيب ولا يعد مستعمله متطيبا لا حرج عليه والأولى الاولى أن يبحث عن مراهم لا لا رائحة لها الأولى لكن لو احتاج إلى شيء من المراهم وفي بعض الرائحة ولا يعد طيبا ولا يعد مستعمله متطيبا فالأظهر والله اعلم أنه لا حرج عليه في ذلك حسن الله عليكم يقول نرى بعض المصلين يحملون هواتفهم فيها, فيها كاميرات تصوير ويصورون كل شيء داخل المسجد فما حكم هذا العمل ها هذا اشتغال من هؤلاء بخلاف الغرض الذي جاءوا لأجله جاءهم لعبادة الله والفوز برضا الله وطلب نجاته النجات من سخطه سبحانه وتعالى فهذا عمل بخلاف ما جاءوا لأجله هم لم يأتوا في رحلة استطلاع وسفرة استكشاف وتصوير وما إلى ذلك جاءوا حجاجا ومعتمرين وطالبين لثواب الله سبحانه وتعالى ولهذا يرى بعضهم في المساجد ليس مهتما لأن يقرأ القرآن أو يذكر الله أو يسبح أو يحضر العلم حتى بعضهم يمر على مجالس العلم ومحتاج لما يقال فيها من علم فيأخذ صورة ويمشي ماذا تفيد الصورة هذا ماذا تفيد؟ الآن لو أخذ صورة للشيخ الذي يدرس وذهب بها هل الصورة فيها علم أو فيها فائدة ما فيها فائدة صورة الشيخ ما فيها فائدة ما ليس فيها فائدة. الفائدة في العلم أن يسمع كلام الله ويسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أخذ عشرين صورة للشيخ ما تفيده علما ولا تفيده ديانة ولا عبادة ولا ولا قربة لله. لكن لو جلس وسمع حديث وسمع حكم وسمع فائدة سمع موعظة هذا الذي يفيده عند الله سبحانه وتعالى. فبعضهم بسبب انهماك في هذه التصوير يمر عند حلقة العلم ويأخذ صورة ويمشي وبعضهم أسوأ بعضهم يطلب من زميله أن يصور أن يصوره وهو عند الحلقة هما هم من أهل الحلقة ولا جلس فيها وإذا ذهب إلى البلاد يريهم صورتها في الحلقة مثلاً أو صورة له في المسجد أو صورة له في إلى غير ذلك هذه أمور حقيقة بلي بها بعض الناس وشغلتهم عن الروح العبادة والديانة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى والإخلاص له جل وعلا في العمل نسال الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين للإخلاص في أعمالنا وأقوالنا ونياتنا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 لك مخبتين لك مطيعين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهدي قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا اللهم آت نفوسنا تقوها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم رحمتك نرجو فلا تكن إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والاموات اللهم اغفر ذنوب المذنبين وتب على التائبين واكتب السلامة والصحة والعافية والغنيمة والأجر الموفور للحجاج والمعتمرين ولعموم المسلمين يا رب العالمين اللهم امنا في أوطاننا واصلح ائمتنا وولاه امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك